وجعلناه مثلا لبني إ س ر ا ئ ي ل ولو نشاء ن ج ع ل ن ا منكم ملائكه في ا ل أ ر ض يخلفون وانه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء و ب ي ن ا ت قال قد جئتكم ب ا ل ح ك م ة و ل أ ب ي ن لكم و ل أ بعض ي ن لكم ب الذي تختلفون فيه فاتقوا الله و أ ط ي ع و ن إ ن الله هو ربي وربكم فاعبدوه ه هذا عصراط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 وادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس و ت ل د ذ ذ الاعين و ا ن ف س ه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 بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إ ن كان للرحمن ولد فانا أ و ل العابدين سبحان رب السماوات و ا ل أ ر ض رب العرش عما يصفون